ما خبرها وما قصة هذه الفتاة تعالوا معنا قليلا ليحدثنا هذا الضابط عن قصتها منذ مدأن خلقت منذ مدأن خلقها الله عز وجل إلى أن دخلت السجن يقول الضابط نشأت هذه الفتاة الصغيرة بين أب وأم كان لا يعرفان الله عز وجل طرفة عين حقا أما الأب فقد سقط في أوحال المسكرات والمخدرات لا يأتي إلا على آذان الفجر وفمه يعبق برائحة السكر أما الأم فقد سقطت في وحل الشباب والغازلات والمعاكسات الهاتفية وكانت تذهب وتروح مع كثير من الفتيان نشأت هذه الطفلة وترعرعت في هذا البيت إذا كان رب البيت للدف ضاربة فشيمة أهل البيت كلهم الرقص نشأت وترارعت على الذنوب والمعاصي حتى كبرت وأصبح عمرها قرابة الثنين وعشرين أو الثلاثة والعشرين أي أنها في عمر الزهور فسقطت في نفس الوحل الذي سقطت فيه أمها من قبل فأصبحت تعاكس الشباب وتكلمهم وتجلس الساعات الطويلة وتخرج معهم كثيرا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 وأخذت تنظر يمينا وشمالا لا تدري ما الذي يدور حولها ترى بعض النسوة يقفنا ثم ينثنينا ثم يخررنا على الأرض ثم يقفنا مرة أخرى فقالت الفتاة للشرطية ما هذا ما هذه الحركات قالت الشرطية ألست مسلمة قالت بلا أنا مسلمة ولكن ما هذه الحركات قالت الشرطية هذه الصلاة ألا تصلين؟ قالت والله إني أول مرة أرى هذه الحركات تعرفون لماذا؟ لأن أبوها كان منشغلاً عنها ولم يدخلها المدرسة وأمها كذلك فلم تعيش إلا على الضلال والضياع والإهمام المهم يا عباد الله فقول الشرطية فانزعجت لها وقبضت عليها كاملا كاملاً أو يزيد وأنا أعلمها مبادئ الإسلام والصلاة وبعض القرآن حتى دخل الإيمان في شغاف قلبها ولا أوتار روحها وأصبحت مستقيمة على دين الله عز وجل حق الاستقامة ولم تقف عند هذا الحد بل إنها ضربت أروع الأمثال في الدعوة إلى الله عز وجل كما تقول الشرطية نقرا عن هذا الضابط فلا تدخل فتاة في قضية زنا أو قضية سرقة أو أي قضية إلا تمسكها هذه الفتاة على جمع وتذكرها باليوم الآخر وبما عند الله عز وجل من الثواب والعقاب فقلبت السجن إلى واحة دعوة إلى الله عز وجل تقول أحد الشرطيات نقلا عن هذا الضابط كنت في ليلة من الليالي أدور وأصول وأتجول بين الغرف والعنابر في ظلمة الليل وإذا بي أرى نورا يتشعشع في أحد الغرف فانطلقت إليه فلما دخلت وإذا بتلك الشابة قائمة ناصبة قدميها بين يدي الله عز وجل تصلي الليل في توفه يا حب ذا عيناني في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان يقول الضابط في خضم هذه الأحداث كلها جاء قرار القصاص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 فما كان مني إلا أن لابست لباسي ثم انطلقت إلى المكتب فلما دخلت عليها قلت ما الذي تريدينه؟ ولماذا كل هذا الإزعاج؟ فقالت يا أبا فلان أسألك بالله أقرار القصاص قد صدر أم لم يصدر؟ قلت لها وما شأنك؟ وما دخلك؟ إن صدر فنحن المسؤولين بتنفيذه وإن لم يصدر فنحن المسؤولين عن تأخره اذهبي إلى مكانك بالسجن قالت أسألك بالله؟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 اسمعي إلى العفاف أيها المرأة تقول لا أعرف أحدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل إلا أنت إن خرج من جسدي قدر أظفر قبل القصاص أو بعد القصاص قلت إن شاء الله وما الثانية قالت أما الثانية فإذا أدنى مني السياف ليضرب عنقي فأخبرني لأدعو الله عز وجل بما أري قلت لها إن شاء الله فانصرفت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 يقول فرفعت أكف الذراع إلى الله ثم أخذت تدعو بلسان حار محترق من أقصى قلبها تدعو على أمها وأبيها بالويل والثبور يا لله كيف تدعو على أمها وأبيها وهم حشاشة جوفها وريحانة قلبها تدعو عليهم لما تذوقه في قلبها من الحسرة والألم لما وجدته بين أولئك الشباب عفواً لما وجدته بين أولئك الفئاب الذين نهشوا عرضها وأكلوا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 وسألت عنها بعض قريباتي فقالت لي لو رأيت مغسلة الموتى كيف كانت مزدحمة بالنسوة والله لم يبقى امرأة حافظة لكتاب الله ولا داعية إلى الله ولا مستقيمة إلا وقد حضرت الغسل وارتفع النجاج في المغسلة كل واحدة منهن تقول أنا أغسلها أنا